لي يا ما ادري وين دارك ولا أدري ليه وأنا خابر اني باب شفك ومز لا غياب بلا سبه هجاد بلا تنبيه غلا العرب نار على الكبد وهجا نغش يا ربي ان بعد وش حاجتك تقوي جفاك الجمر الصبر في بعدك الصاجا حبك بجوفي وليا ما تمحى هذا هجرك يحاول يموجه ولا ما